ا ل و لا يتعدد تذكر ف ي ق ك في الازمات اذ بلاس من المشترين بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمدلله نحمد هو نستين ونستافرون ا ل س د ي ونعود ب ا ل ل ا م ا ش ر و ر الفسرم سياتي ع م ا ل ن انه م يهدي له فلا مضللل وما يضل فلا ه د ي لا واشهدوا لا اله الا الله و ح د ه لا شريك لا و ا ش ه د و ن محمدا ع ب د و رسول الله ف أ ه ل ا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب ع على لا أقول على, حياة المسلمين فقط ولكن على حياة العالم أجمع يعني فعلاً على عظيماً بعد العظيم ا لا حياة المسلمين حياة هذا القرار على مسيرة الإنسانية تأثيراً إيجابياً عظيماً كما سيتبين لنا بعد تحليل هذا القرار ت سيتبين تحليل أقول ولكن أسأثر فقط مسيرة هذا القرار الذي أ خ ذ ه ش خ ص ي ة من التابعين كان أ ب و ه نصرانيا وكان من الذين أ خ ذ و ا ك أ ط ف ا ل من موقعه عين التمر ب ق ي ا د ة خالد بن وليد رضي الله عنه وارضاه وكانوا من السبيل ا ذ أخذوا وتعلموا بعد ذلك هذا ي في في المجاهدين ن من وأصبحوا وتعلموا وبرعوا بلاد الإسلام الإسلام وبرعوا في هذا المجال بعد وولد بعد ذلك هذا التبعي العظيم لهذا ا ل أ ب الذي كان في بدايته كما ذكرنا نصرانيا يتعلم ا ل إ ن ج ي ل في أ ح د مدن العراق اللي هي عين التمر الأب هو نصير والابن هو موسى بن نصير الفاتح المجاهد الإسلامي العظيم وهو من أروع الشخصيات في تاريخ هي عين نصير نصير في هو هو أروع بن من موسى وهو الأمة الإسلامية دينا وورعا وتقوى وجهادا وعلما وإقداما وشجاعة وتجردا الله أمثاله الإسلام والمسلمين لله وجل فنسأل وجل أن وأن من يكثر يعز وتقوى عز عز بطلنا خد قرار في منتهى ا ل ج ر أ ة والقرار الجريء ده كان له أ ث ر ضخمه جدا على ا ل إ ن س ا ن ي ة وعلى ا ل ب ش ر ي ة وهذا القرار كان قرار فتح ا ل أ ن د ل س طبعا دي مش اول م ر ة يتخذ فيها قرار فتح الاندلس كان سيدنا عثمان بن عفان قبل كده خد هذا القرار لكن لم يطبق بشكل عملي لصعوبه ل تنفيذ هذا القرار في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لكن من جديد جدد موسى ا بن نصير رضي الله عنه الحلم الذي كان يراود عثمان بن عفان رضي الله عنه و ب د أ يفكر تفكيرا عمليا جديا واقعيا في فتح بلاد الاندلس إ ي ه هي بلاد ا ل أ ن د ل س بلاد ا ل أ ن د ل س هي دلوقتي اسبانيا والبرتغال وهي مساحات يعني من ا ل أ ر ض كبيره في تعتبر ب و ا ب ة أ و ر و ب ا ا ل غ ر ب ي ة وكانت ا ل أ ن د ل س في ذلك الوقت في ح ا ل ة تخلف ش د ي د ة جدا مثل ع ا م ة أ و و ر ب اوروبا يعني عامة أ كانت حقيقة كما يقول رينو ورينو هذا مؤرخ فرنسي كانت هذا المراحل من ناحية الجهل رينو ورينو فرنسي من من تعيش حقيقة مرحلة يقول مؤرخ أسوأ والأمية والتخلف والفساد هذه كانت الاحوال في أ و ر و ب ا قبل أ ن يدخلها ا ل إ س ل ا م وكانت بلاد ا ل أ ن د ل س تحت حكم حاكم ظالم اسمه رودريكو أو في الكتابات العربية بيسموه وهذا الحاكم كان يبطش بأهل الأندلس كبيراً وكان أهل الأندلس بيسموه لودريق وهذا وكان القوت وكانوا جميعا يدينون في العربية يبطش كبيرا الغربيين جميعا بالدين النصراني موسى بن نصير الكتابات الحاكم كان بطشا الله بن رحمه من موسى كان ب د ا ي ة التفكير عندما كان واليا ل أ ف ر ي ق ي ا و أ ف ر ي ق ي ا م ق ص د بها تونس والمغرب والجزائر في ذلك الوقت فكان واليا على هذه المناطق في سنه خمسه وثمانين من الهجره بعد ذلك بدأ يتوسع في, المناطق المحيطة هي اللي يفكر بعد في فتح ي بلاد الأندلس بل إن موسى رحمه الله كان يفكر أ ب ع د من ذلك وكان يفكر تفكيرا عجيبا و ع ل ى ف ك ر ة هذا التفكير كان عند سيدنا عثمان بن عفان قبل كده بعشرات السنوات كان يفكر الممكن بالك ممكن القسطنطينية الغرب القسطنطينية أوروبا الأندلس أنه من الممكن أن تفتح من الغرب خلي بالك في شرق أوروبا يعني خلي في يفتح تفتح شرق ثم يجاوز ا ل أ ن د ل س بعد ذلك إ ل ى فرنسا ثم إ ل ى إ ي ط ا ل ي ا ثم إ ل ى بلغاريا ثم إ ل ى اليونان ثم ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة تخيل ي أ خ ذ أ و ر و ب ا بكاملها من غربها إ ل ى شرقها هذه ا ل ف ك ر ة كانت عند سيدنا عثمان بن عفان وقال إ ن م ا تفتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة من الغرب ل ص ع و ب ة هذا الفتح من الشرق وكان يفكر هذا الكلام وسيدنا موسى بن م ص ي ر ب د أ خطوات ف ع ل ي ة في م ح ا و ل ة أ ن يفتح هذه ا ل ب ل د ة ا لكن ص ع المنيعة ب الغرب ة اي من اتجاه الاندلس ل من من طبعا الموضوع كان صعب وكان عسير ليه لان اصلا شمال افريقيا مكنش ا ا مملوك للمسلمين مع ان شمال افريقيا اللي هي تونس والجزائر والمغرب هذه البلاد كانت قد فتحت في عهد عقبه بن نافع رحمه الله الا ان البلاد انتقضت وارتد اهلها من البربر والبربر دولت هما سكان وسكان الكبرى المناطق شمال افريقيا الصحراء وكانوا قد ارتدوا عن ا ل إ س ل ا م و ب د أ و ا يحاربون المسلمين من جديد فتولى موسى بن نصير الموضوع و ب د أ يحاول من جديد أ ن يضم هذه البقاع إ ل ى الدوله ة الإسلامية يا إ موسى بن نصير بن فكر ترى الاسلاميه يرتدوا وإيه اللي خلّ البلد دضيع اللي خل بلد من من م أيدي م ي ن أن فوجد عقبة ف ع ر ح ه الله كان أخطأ أ خ ط ن كان السبب في ذ ا الأمر الخطأ الأول أنه كان أنه بسرعة يفتح د ومن ن أن ي ؤ ظهره بيسيطر الأراضي وبالتالي واسعة فكان مساحات على من دخل و يكون والهدف أو ن أن التاني الأراضي حماية معه على هذه القدرة السبب ا ل ط أ ا ا ن أنه ي لم يدخل ك كافيا ن الناس يعطي لتعليم وبالتالي ي وقتا الإسلام لم في الاسلام إ س ل م ومن دخل لم إلا إ القليل دخل يدخل ل ا في الإسلام عن ق ن ا ع ة ش د ي د ة أ و عن ق و ة اتباع و ا ض ح ة للكتاب و ا ل س ن ة فماذا فعل موسى ا ب ن نصير ب د أ يفتح البلاد بتدرج شديد وبدا أ ك ل م دخل إلى بلد الى يؤمن ظهره ثم يفرد وقتا طويلا لتعليم الناس الاسلام واستقدم عددا من العلماء وعددا من التابعين من الشام ومن الجزيرة العربية و مصر ن م ومن غيرها ليعلموا اهل البربر الاسلام وسبحان الله دخل اعداد ل ن ا س ب ذلك في دين ل ل ه أفواجه أ يعني ع ا د ك ب ي ر ة جدا من البربر دخلت في ا ل إ س ل ا م مما أ ع ط ا ه ثباتا و ق و ة في أ ر ض شمال أ ف ر ي ق ي ا تونس والجزائر والمغرب بل وما تحتها من الصحراء الكبرى وبدأ وجد بلاد بلاد الأندلس قدامه عدة الجرأة أن يأخذ الأندلس يفكر تفكير عملي في في فتح فعلا فتح لكن مشاكل القرار قرار تجعل منتهى هذا او ل م ش ك ل ة ان الاندلس يفصل بينها وبين شمال افريقيا بحر وهذا البحر في اقل مسافاته ث ل ا ش ر كيلومتر يعني م س ا ف ة ليست ب ا ل ه ي ن ة وفي نفس الوقت المسلمون لا يمتلكون عددا كبيرا من السفن وكان ح ن ن ا ف ت ر في حلقة س ب ق حلقة ة في ي س د النمو معاوية سفيان ا أبي بن ت ك م ا الأسطور ا ا على ل ل س إ ي الذي في الهجرة أنشئ سنة من 28 ب ده أ أو ينمو في في في سنة سنة مقاعد 34 31 ذات لا شك انه نمو بطيء لا يستطيع أ ن يستوعب ك ا ف ة الشواطئ ا ل إ س ل ا م ي ة اللي ه ي بيتصل أفريقيا يعني أصبحت الأبيض توصل المغرب بلاد البحر لحد لحد الآن شمال الشام كل ما من من عند ا ل م ت و س ط فعدد السفن ا ل ل ي كانت مع موسى ابن نصير كانت سفن قليله الحاجه الثالثه الخطيره الذي طارق هذا مضيق الميناء ووجد ص ع و ب ة في ا ل س ي ط ر ة عليه وبالتالي لو عبر إ ل ى بلاد ا ل أ ن د ل س سيصبح ميناء ث ب ت ه في ظهره وهذا يمثل خ ط و ر ة ع س ك ر ي ة ك ب ي ر ة على موسى بن نصير الحاجة الغير كده عددهم كمان لا تستطيع هذه الاعداد ا ل ق ل ي ل ة ان توزع على شمال افريقيا وتوزع فوق ذلك على بلاد الاندلس بينما الجيوش ا ل ب ي ز ن ط ي ة القوطيه ة موجودة في داخل في ذلك الوقت كانت أعداد ضخمة وكبيرة وكان جيش نظامي كبير الحاجة الخمسة والاخيرة اللي داخل اسبانيا الوقت كانت اعداد وكان نظامي اللي الموضوع ذلك على في في جيش كبير سيدنا موسى م بتصعب ابن نصير ح الله ان ارض الاندلس بالنسبة لهم أرض مجهولة ارض تماما يعني محدش من المسلمين قبل كده ذهب إلى أرض الأندلس وبالتالي من الأندلس محدش كده قبل إلى ذهب أرض فيعمل ل ا ر ف تفاصيل أحد هذه البلاد لكن كل هذه ا نعرفه أنها ب ايه د صعبة وعرة ف ا جبال ك فيها فيها سيدنا ر ة فيها موسى ابن نصير حتى ينفذ هذا القرار الجريء بفتح بلاد ا ل أ ن د ل س أول حاجة بدأ حاجة يبني اكثر من ميناء من المنطقة في ويبني عدد كبير من السفن سبحان الله الموضوع هياخد وقت اه هياخد وقت مش م ش ك ل ة لكن لا نتهور ولا نتسرع في اخذ القرار و ب د أ بالفعل يعمل ميناء في آآ آآ تونس وميناء في الجزائر ومواني في ط ن ج ة في المغرب و ب د أ ينشئ عدد كبير من السفن تحاول أن تساعده ان الوصول الى الأندلس وسليم على بلاد الاندرس بشكل طبيعي و ب د أ في نفس الوقت يعلم البربر ا ل إ س ل ا م بشكل منهجي ومنظم زي م ا ذكرنا استخدم التابعين والعلماء و ب د أ يوظف هؤلاء البربر لدين الله عز وجل بدأ البربر البربر سبحان بالإخلاص وبالتربية وبالعمل الصالح استطاع الإسلام أن يتغلغل في قلوبهم وبالتالي يستخدم جداً أن أسلموا أو أو في الجيش الإسلامي سنتين يتغلغل في عظيمة سنة استطاع الإسلام ظهرت مع منذ منهم نماذج هؤلاء هؤلاء الله ثلاثة لكن الصالح أن تريد أ ن تساعد ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة في الوصول إ ل ى كل بقاع الدنيا لنشر ك ل م ة رب العالمين سبحانه وتعالى ومن هؤلاء البربر الذين تعلموا على يد موسى بن نصير و أ س ل م و ا على يده وتعلموا الدين على يده كان طارق بن زياد رحمه الله ا ل ش خ ص ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ش ه و ر ة التي ت ر أ س ت الجيوش ا ل إ س ل ا م ي ة التي ذهبت بعد ذلك إ ل ى فتح بلاد سيدنا موسى بن نصير في ح ر ك ة س ي ا س ي ة ب ا ر ع ة جدا وضع طريق ا بن زياد البربري على ر أ س الجيش ا ل ل ي كان متجه ا لفتح ا ل أ ن د ل س ل أ ن معظم قوام هذا الجيش كان من البربر فوضع قائدا منهم ليكون ذلك أ س ل س في ا ل ق ي ا د ة و أ ط و ع لقلوب البربر حتى يجدوا هذا القائد منهم فيستطيع القائد أ ن يحركهم ب س ه و ل ة وبالذات أ ن ه م لم يتقنوا بعد ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة والقائد فوق نتائج كده م ن الشرق فتح جزر البليار وجزر البليار هذه كانت م و ج و د ة في البحر الابيض المتوسط وكانت في شرق بلاد الاندلس وكانت تحت السيطرة وخاف السيطرة البيزنطية تحت ر ح م ك الله أ ن يدخل إ ل ى بلاد ا ل أ ن د ل س وجزر البليار هذه في شرق ا ل أ ن د ل س في ظهره فمن الممكن أ ن تهاجم الجيوش ا ل إ س ل ا م ي ة من ظهره ا وبالتالي فتح جزر البليار وسيطر عليها و أ ص ب ح دلوقتي على مقرب ة من بلاد ا ل أ ن د ل س لكن فضل ع ن د ه بعض المشاكل ما تحلتش مثل ا تحلتش م بقاء ميناء س ب ت ة تحت قيادة أو تحت س ي ط ر ة يوليان أ و جوليان ا ل أ س ب ا ن ي وهذا يمثل خ ط و ر ة ك ب ي ر ة ل أ ن هذا الميناء م ن ا سابته يطلع على مضيق جبل طارق وبالتالي هو في ظهر الجيش الاسلامي إ س ل م ي انذهب إلى بلاد ا ن إلى ل ل د أ فقد يحصر ا م م س ل و ن بين جيش ل ل أ س ب ا ا ن ي و و ج د ف الأندلس يوليان الموجود في ميناء سابتة دي أول قضية كان فيها مشكلة بالنسبة لموسى بن المشكلة التانية إن عدد السفن اللي أول مشكلة لموسى قليلة وبين بن نصير أن دي عدد جيش في قضية معاكنت نعم هو صنع سفن وجاب سفن من الشرق وكذا وكذا لكن في ا ل ن ه ا ي ة ب ر ض و هذه السفن لا تكفي ل إ خ ر ا ج جيش كبير إ ل ى بلاد ا ل أ ن د ل س فكان عنده م ش ك ل ة في عدد السفن ومحتاج يزود هذا العدد والحاجة معروفة وغير معلومة هو الخطوة ومن وجل الثالثة ما زالت جغرافية بلاد الأندلس اللي ما قلنا في هذه الخطوة سبحان الله لا لا الله المشاكل ليه ليه عمل كل عليه يعلم حل حيث حيث يحتسب أنه من هذه رزقه زي عز غير في هذه ليعلمه ربنا سبحانه وتعالى ويعلم كل المسلمين أن الإنسان بذل كل ما عليه ما سبحانه ربنا أن إذا فاللحصل إ ن ه له قطواته له أعماله له له عز عمري وجل وقتي و يبارك في يبارك في يبارك في يبارك في ق ان ل ف ج أ ة سبحان الله بدون أ ي تدخل من المسلمين جاء يوليان كان يوليان زي ما ق ل ن ا حاكم س ب ت ة الاسباني جاء إ ل ى ميناء ط ن ج ة وكان على ميناء ط ن ج ة في ذلك الوقت طارق بن زياد وتناقش معه ل أ ج ل بعض المفاوضات وبعض الامور أ م و ر ل ل د ب و ا س ي ة ع ض عرض غريب ج د الدبلوماسيه ع ى طارق ا بن ز ي وطارق ن زياد, أخذ بن زياد أخذ هذا ا أخذ ع ر ض ذ ه ب إلى و س ى بن نصير في ل ق وتناقش ر و ا ن و ا في ذ بهذا ا العرض العرض الفتح وقبل ليتم ا ا ل ل س ما ل ل ب د الاندلس ما هو هذا العرض الذي عرضه يوليان على ط ر ق بن زياد وعلى موسى ا بن نصير العرض يشمل الاتي اولا تسليم ميناء سبته ة ك أ ن ك ت ر ا ه ا ر أ ي العين أنا ه ي ق و ل له ف ي ه ا الجبال ف ي ن و ا ل ب ح ر فين و ا ل ل أ أ و و د ي فين ة ن ا ه ا ر ف ي ن أن أنت بقية ل م ا ت ن ز ل بلاد ا ل أ ن د ل تنزل و ك أ ن ك ت ر ا ه ا ر أ ي العين شيء غريب جدا وهذا الرجل ليس مسلم ا وما زال ن ص ر ا ن ي ا ن لي ع م ل ده ك ل ه ع م ل ده كلو ان هو لا في ف ر ص ة لهذه الجيوش ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن ه ا اذا دخلت بلاد ا ل أ ن د ر و س فقد تعطي له ملكا كبيرا في داخل بلاد ا ل أ ن د ر و س طلبا من المسلمين أ ن يعطوه ضيعات غيطشه ة غيطشة؟ غيطشة من الملك اللي كان قبل أو رودريكو والملك دا كان كان اللي لودريك رودريكو قبل أو د كان أملاك كبيرة جدا صدرها رودريكو لما تولى الحكم فقال له أنا أعطيك كل هذا في مقابل أن أملاك جدا صدرها لما فقال أنا هذا مقابل وأملاك عبارة بلاد الأندلس عنده أن تعطيني عن ضيعة حديقة موجودة له هذه أو تولى في غيطشة غيطشة يعني قرية في فقبل موسى بن نصير وقبل طارق بن زياد وقال أ ن هذا عرض يعني سخي وجيد للمسلمين ويأخذ ويأخذ وهو ويأخذ الوقت واضحة الوسعة وبرتغال حوالي كيلومتر الضيعات جغرافية فيستطيع يفتحها قرية في أسبانيا يعني أخطر لأنه الأندلس أن ألاف ألف داخل داخل هذه هذه السفن منها منها بلاد المغرب بلاد ما الثلاثة البلاد بلاد مساحة سبتة سبتة نفس فكرة من عن ثم مربع كبيرة فقال مفيش م ش ك ل ة ووافق موسى ا بن نصير بالفعل يوليان سلم المسلمين ب ن ا س ب ت ه وسلموا عدد من السفن ب ا ل أ ج ر ه ووصف لارض الاندلس أ ن ولكن د ل س موسى ب نصير لم يطمئن لهذا الوصف تمام الاطمئنان إلا أن الوصف ي لم لهذا إلا تماما ت أ ك بنفسه ف س أ ر في ن من الهجرة في شهر رمضان أرسل سرية باسم طريف بيقودها طريف ابن ة الهجرة بإسم مالك بيقودها أرسل شهر سرية طريف طريف في رحمه الله وقال ت ص فنزل لي بلاد ل ا أ د عندما ل س ن ت إ ل ي بالفعل الطريف بن مالك على ج ز ي ر ة قبيل بلاد ا ل أ ن د ل س وما زالت هذه ا ل ج ز ي ر ة تعرف إ ل ى ا ل آ ن بجزيره طريف وعبر بعد ذلك بلاد ا ل أ ن د ل س وتجول فيها واستطاع أ ن يعرف دقائق ا ل أ م و ر على ا ل أ ق ل في ا ل م ن ط ق ة ا ل ج ن و ب ي ة التي ستنزل فيها الجيوش ا ل إ س ل ا م ي ة بعد ذلك ثم عاد إ ل ى موسى بن نصير بهذه ا ل أ خ ب ا ر وهذه ا ل أ ن ب ا ء فأخذ م و س ى بن ص ي ر وجهز ا ل ع ويعد د ة ن ف س ه حتى ج ه ز سبعة آ ل ا ف مقاتل وضع على رأسهم طارق على وضع ب ن ز ي ا الله د رحمه و ف ي رمضان س ن ة 92 من ا ل ه ج ر ة انطلق الجيش ا ل إ س ل ا م ي المناضل البطل ليدخل أ ر ض ا ل أ ن د ل س ويلتقي ب ا ل س ب ع ة آ ل ا ف مقاتل مع جيش لذريك أ و رودريكو كان يبلغ هذا الجيش آلاف يبلغ مقاتل مئة وجد طارق بن زيد رحمه الله أ ن الجيوش ض خ م ة فطلب المدد من موسى بن ص ي ر رحمه الله فامده بخمسه ة الجيش الإسلامي و ة ألف م الاف صليبي من دولة ل ي تم النصر الساحق للمسلمين وسحقت ا ل ق و ة ا ل ص ل ي ب ي ة وانتصر للمسلمين انتصارا كبيرا وهرب ل و رودريكو ي ك أ ر و وانساح طارق بن زياد بعد ذلك في أ ر ض ا ل أ ن د ل س وحقق انتصارات مجيده في قرطبه وفي استدجا وفي طليطلا ة و س الأندلس في غضون سنة واحدة من سنة ت يفتح ط ا بلاد واحدة ع أن نصف غضون من لسنة في 92 93 ثم لحقه بعد ذلك موسى بن نصير في سنه ثلاثه و ت بجيش آ خ ر واستطاع هذا الجيش أ ن يضم بلاد ا ل أ ن د ل س بكاملها سبحان الله البلاد الأندلس في سنة 95 من الهجرة يعني بعد سنوات البلاد بعد بداية الفتح الله الهجرة ثلاث من يعني ونصف من في 95 ولكن ل هذا الركن في ذلك الوقت لم يكن يمثل شيئا واستطاعوا المسلمون ينساحوا من الأندلس إلى فرنسا وأن الجنوبية ويصل جنوب الأندلس فرنسا الفتح الإسلامي إلى المناطق الجنوبية في فرنسا بل ويصل إلى مسافة 120 كم جنوب باريس بعد ذلك إلى يصل إلى بل إلى من كم أن في 120 وانتوا الجنوبية والغربية أو عارفين باريس شمال فرنسا الأجزاء فرنسا الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية يعني دخلت معظم سيطرة في في في في ل ذ كان ل و ق ت ك ا فتحا كبيرا جدا كان فتحا عظيما استطاع المسلمون فيه أ ن يضموا هذه البقاع للعالم ا ل إ س ل ا م ي و أ ن ا أ ق و ل أ ن ا ل إ س ل ا م ظل في بلاد ا ل أ ن د ل س م د ة ثمانيه قرون كامله ة تخيل موسى بن نصير أن بن موسى م ر ح الله أخذ هذا القرار أخذ في سنة اللطيف ه هذا ج ر ة أو نفذ ا ق ر ر الهجرة الهجرة ا الإسلام في بلاد الأندلس ا في في سنة سنة من من وظل إلى ل ل جدا في الموضوع ان بلاد ا ل أ ن د ل س لم تكن بلادا ع ا د ي ة إ ن م ا كانت بلادا في أ ع ظ م درجات ا ل ق و ة والعلم والنشاط التجاري والنشاط الاقتصادي والصناعي وازدهرت فيها ا ل ح ض ا ر ة بشكل لافت للنظر و أ ص ب ح ت ك ر ط ب ه في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري تسمى ج و ه ر ة العالم وكان فيها الشوارع م ر ص و ف ة وكان فيها الشوارع م ض ا ء ة ليلا وكان في ك ر ط ب ه في وسط هذه الصحراء الكبيره ة ج د من الجهل ومن الفساد في أ و ر و ب ا كانت ك ر ط ب ه فعلا ج و ه ر ة تزخر بالمستشفيات الكثيره ة كرطبة خمسين مستشفى كانت في المساجد العمرة في كانت ف القصور ا ا ر ل ة المتخصصة المصانع الأسواق المتخصصة يعني فعلا سبحان الله أ ص ب ح ت كما يقولون ج و ه ر ة العالم الكلام ده ما عادش س ن ة و ل اثنين ا الكلام ده عاد كما ذكرنا ث م ا ن ي ة قرون م ت ص ل ة ولم يكتفي المسلمون بذلك بل صدروا العلم من داخل ا ل أ ن د ل س إ ل ى كل بقاع الدنيا استفاد المسلمون واستفاد غير المسلمين من العلم الذي ا د ه ر في بلاد ا ل أ ن د ل س ظهر فيه ا عبد الرحمن الناصر رحمه الله الحاكم ا بن عبد الرحمن الناصر رحمه الله ظهر فيه اعداد أ ك ب ي ر ة جدا جدا من العلماء في كل المجالات ظهر فيها الزهراوي ظهر فيها ابن البيطار ظهر فيها علماء على أ ع ل ى درجات التفوق العلمي في كل مجالات ا ل ح ي ا ة في الفلك في الكيمياء في الفيزياء في الطب في غير ذلك حتى في العلوم ا ل ش ر ع ي ة كانت ا ل أ ن د ل س من أ ب ر ع المناطق علما في العلوم ا ل ش ر ع ي ة في التفسير في الفقه في الحديث في غير ذلك من ا ل أ م و ر وفعلا أ ف ا د ت المسلمين ا ف ا د ة ك ب ي ر ة بل و أ ق و ل أ ف ا د ت غير المسلمين ومن الأندلس انطلق العلم بعد ذلك إ ل ى كل أ و ر و ب ا إ ل ى باريس و إ ل ى أ ل م ا ن ي ا و إ ل ى إ ي ط ا ل ي ا و إ ل ى غيرها من بلاد أ و ر و ب ا و أ ن ا هنا أ ن ق ل لكم بعض الكلمات أ و كلمات الشهادات التي شهد ا بها العلماء الغربيون و المنصفون عندما رأوا تاريخ الأندلس وعندما رأوا تاريخ أوروبا بعد ذلك يقول جوستاف و ن عندما الأندلس تاريخ تاريخ ذلك ل بعد ب وهو من المؤرخين الفرنسيين المشهورين يقول عندما أ ر ا د ت أ و ر و ب ا أ ن ترفع عن نفسها أ ك ف ا ن الجهل ولت وجهها تجاه المسلمين الذين كانوا أ ئ م ة و ح د ه م من هذه شهادة وحدهم س المسلمين ت ا كانوا العلم ف في لبون يقول و أن كانوا أئمة في, العلم وحدهم في ذلك الزمن وعندما أ ر ا د ت أ و ر و ب ا أ ن ترفع أ ك ف ن الجهل اتجهت إ ل ى بلاد ا ل أ ن د ل س وسعت إ ل ى البعثات ا ل ع ل م ي ة وسعت إ ل ى ت ر ج م ة كتب المسلمين في كل مجالات العلوم ويقول ا ل أ م ر ي ك ي روبرت بريفولت ي ق و ليس ل ثمه مظهر واحد من مظاهر ا ل ح ض ا ر ة ا ل أ و ر و ب ي ة إ ل ا ويعود فيه أ ث ر مباشر للمسلمين سواء كان هذا في العلم كان في ا ل ن ظ ا ف ة كان في العادات ا ل ش خ ص ي ة في المعاملات ا ل إ ن س ا ن ي ة في كل فروع ا ل ح ض ا ر ة كان هناك أ ث ر مباشر للمسلمين على ا ل ح ض ا ر ة ا ل أ و ر و ب ي ة بقى يا إ خ و ا ن ي ويا اخواتي أ ن تعرفوا أ ن موسى ابن نصير رحمه الله صاحب القرار الجريء والذي ا ن ت ط ى صهوه ج و ا د ه وركب بعد ذلك به البحر وانطلق إ ل ى بلاد ا ل أ ن د ل س ليتم فتح بلاد ا ل أ ن د ل س كان يبلغ من العمر عندما أ ت م هذا الفتح ست وسبعين سنه ة ش ي كبير جدا وكان م ع ذ ل ك ت هماته هذا المكان عالية وانطلق إلى هذا المكان وكان في نياته وكان في عزمه أ ن يصل إ ل ى بلاد ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة من الغرب لولا أ ن الوليد بن عبد الملك الذي كان خ ل ي ف ة للمسلمين في ذلك الوقت خشي على جيوش المسلمين من إذا انسحت في داخل أوروبا دون إعداد فأوقف الفتوح الإسلامية العظيم انسحت دون عند فرنسا الهلكة إذا داخل أوروبا إعداد الفتوح الأجر في فأوقف وبقي و الجهد الجزيل لموسى ابن نصير يخدم العالم ا ل إ س ل ا م ي و العالم بكامله كما ذكرنا ث م ا ن ي ة قرون ك ا م ل ة بل أ ك ث ر من ذلك فما زال علم ا ل أ ن د ل س بين أ ي د ي ن ا ن س أ ل الله عز و جل أ ن يعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ن يفقنا في سننه و أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا إ ن ه ولي ذلك و ا ل ق د ر عليه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته <تصفيق> اسلك دربك لا تتردد شق طريقك بالعزمات راي واحد لا يتعدد ظ ه رفيقك ر في ا ل أ ز م ا ت واجعل حسن الظن بربك زدا ويقينا وثبات وارفع راية حق